بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا إن بدا لنا كفتحا مبين ليغفر لك اللهم ما تقدم من ذنبي وما تأخر ويتم نعمته عليك ويحيي قلبك صروفا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين يضاعف ايمانهم مع ايمانهم ليزدادوا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لينخر المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين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 ولله ذنود السماوات والمرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوا وتوقعوا وتزبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق عيديهم يد الله فوق عيديهم فمن نجذ فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيعتيه عجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم من لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم من السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن الله ورسوله فإنا أعدلنا للكابرين سعيرا ولله السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غطارا رحيما سيقول المخلفون إذا <تصفيق> إلى إن قصوا إلى ما الله قل كذلك قال الله من قبل فَشَيْطَانُ يَبْلُغُكَ لَمْ أَضْرَعْ قُلْ لَنْ تَسْبِحُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قل للمخلصين من المعراب ستجعون إلى قوم غيبث شديد تقادلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يرتكم الله أجرا حسانا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم علاما هليما ليس عن النعمى حبجا ولا على المعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأدهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم من في قلوبهم, قلوبهم فانتح فَنَسَكِينَتْ عَنَيْنِ وَعَذَابَهُمْ بَطْأَهُمْ قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حكيماً وَعَلَى ومظالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفرون ولو الأدبار ثم يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي عنكم ببطن من كذبهم بعد أن اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وفدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يلغم حلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم دعنهم أن تطعوهم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 وأرزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق, بها وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد خذق الله رسوله الرئيس بالحق لدى الخنون المسجد الحرام.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 محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشزاء على الكفار وحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورات ومثلهم في الإنجين كزر ومثلهم في كِني كَزَرَعٍ أَخْرَجَ شَظَأَهُ فَأَنْذَرَهُ فَسَأْنَمَ قَدَ السَّمَاءَ فَسَأْنَمَ قَدَ السَّمَاءَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ بِهِ الْمُكْفَرُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ من